يا أيها الذين آمنوا فقوا الله حق فقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس فقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالهم كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي فتاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اصدقوا الله وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويرسل لكم جنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد شاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث سلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغى الأمور مدتاتها وكل محلثة ضدعة وكل ضدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن الإخلاص هو حقيقة الدين ومستاح دعوة المرتلين قال سبحانه ومن أحفن دينا من من أسلم وجهه بالله وهو مصف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرف معي فيه غيري تركضه وشرك رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يستغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني ريحها يوم القيامة رواه أبو داود والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا أحبتك قد يقول قائل ما هو الإخلاق الذي يأتي في الكتاب والصنة وفي استعمال الثلثة الصالحي رحمهم الله فأقول لقد تنوعت تعاريف العلماء للإخلاق ولكنها تصب في معين واحد ألا وهو أن يكون قصد الإنسان في حركاته وسكناته وعباداته الظاهرة في الباطنة خالقة لوجه الله تعالى لا يريد بها شيئا من فطام الدنيا أو ثناء الناس قال الفضل بن الزياد سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل سألته عن النية في العمل قلت كيف النية قال يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس أن يعالج نفسه فإذا أراد عملا لا يريد به إلا وزف الله تبارك وتعالى قال أحد العلماء نظر الأشياء في تفسير الإخلاف فلم يجدوا غير هذا أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى لا يمازجه نفس ولا هوى ولا دنيا عباد الله إن شأن الإخلاف إن شأن الإخلاف مع العبادات بل مع جميع الأعمال حتى المضاحة لعجيب جدا. يعطي الله على القليل الكثير وبالرياح وترتي الإخلاق لا يعطي الله على الكثير شيئا ورب درهم سبق مئة ألف درهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والنوع الواحد من العمل والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يتمن فيه إخلاقه وعبوديته الله فيغتر الله به كبائر الذنوب كما في حديث البطاقة وحديث البطاقة كما أخرجه الترمذي وحسنه النسائي وابن الشبان والحاسم من حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة يطاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة ينشر له تسعة وتسعونة جلا كل سجل منها مز البطر ثم يقال أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون فيقول لا يا ربي فيقال أفلك عذر أو حسنة فيها فيقول الرجل لا يا ربي فيقال بلى إن لك عندنا حسنة إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول يا ربي ما هذه البطاقة ما هذه البطاقة وما تصنع معها هذه السجلات من الذنوب فيقال إنك لا تظلم اليوم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فتطيش الشجلات وتدخل البطاقة صححه الذهبي رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في الكلوت فتكون سورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض قال ومن تأمل حبيث البطاقة التي توضع في كثة ويقابلها تسعة وتسعون سجلًا كل سجل منها مزّى البطر تسخل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب صاحبها ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار بجنوبه الذي إخلاصه في تنزيجه إلى ربه تبارك وتعالى ومن هذا أيضا حديث الرجل الذي فقى الكلب وفي رواية بغي من بغاية دمي إسرائيل جانية فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها كشرب ثم خرج فإذا كلب ينهز يأكل الطرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ, لقد بلغ هذا الكلب من العقص مثل الذي قد بلغ مني فمزل البئر فملأ خطه ماءا ثم أنفته بثيه حتى رقى فتقى الكلب فشكر الله له فغفر له قال يا رسول الله إنا لنا في ذهائم أجرا فقال في كل سبد رطبة أجر متفق عليه وفي رواية البخاري فشكر الله له فغطر له فأدخله الجنة قد ترى أن العمل بسيط، لكن خالق من العمل الإخلاق الشيء الكبير ومن هذا أيضا ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت فؤذي المسلمين وفي رواية مرض رجل بغتني شجرة على ظهر طريق فقال والله لا أنحي النهادا والله لا أنحي النهادا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة بعمل بسيط أطلقه لله رب العالمين كان قبذا في دخول الجنة قال شيخ الإسلام رحمه الله معلقا على هذا الحديث حديث البغي التي سقط الكلف وحديث الرجل الذي أماط الأداع عن الطريق قال رحمه الله فهذه سقط الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر الله لها وإلا فليس كل بغي سقط كلبا يبقر لها فالأعمال تتطاغم بتطاغل ناس القلوب من الإيمان والإجلال إنه تغضر الإخلاق الذي أدعه الله قلوب عباده الصادقين عباد الله وفي المقابل نجد أن أداء الطاعة بدون إخلاف وصدق مع الله لا قيمة لها ولا سواب عليها بل طاحبها معرض للوعيد الشديد وإن كانت هذه الطاعة من الأعمال العظام كالإنفاق في جه الخير والتفال بل وطلب العلم الشرعي كما جاء في حديث أبي فريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل رجل استشهد فأتي به تعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال تذكر ولكنت قاتلت ليقايت لي ولقد قيل ثم أمر بهي فتحب على وثني حتى أرثي في النار وآخر تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرقه الله بنعمته عليه فعرفها قال فما عمي قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذا ولكن تعلمت لي قال عالم وقارئ وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وثني في النار فيلطى فيها والعياب بالله وآخر واستعى الله عليه وآطاه من طلوط المال فأتي به فعرطه الله معنىه عليه فعرفها قال فما عملت فيها ألا أنفقت فيها قال ما تردت من سبيل تحب أن ينفق فيها لك إلا أنفقت فيه قال كذب ولكن تفعلت لي قال جواد وقد فيه ثم أمر فستجد على وجهه حتى أطياف الناس إنه الإخلاص الذي يجعل الأعمال قيمة عند الله تبارك وتعالى فلا إنفاق ولا إشمات ولا قراءة القرآن إلا بالإخلاص لله رب العالمين عباد الله من أجل ذلك فقد كان سلطان صالح رحمهم الله من أجل الناس خوفا على أعمالهم من أن يقال أهل الزيار. القشور فشايبة الشرك فكانوا رحمهم الله يجهرون أمتهم في أعمالهم وأقوالهم كي تكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى ولذلك لما حدث يزيد بن معاذ بحديث بحديث عمر رضي الله عنه إن من أعمال الدنيا والإمام أحمد جالس فقال الإمام أحمد ليزيد يا أبا خالد فأذاك الله به الخناش هذا والله هو الحناء أن تجعل عملك خالصاً للسلحة كبارك وتعالى وكانت أثناء الثورية ما عالش شيئاً أشد عليهم نيتي لأنها تتقلب عليها في اللحين وقال يوسف بالأطباق تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من سور الإجتهاب وقال بعض الثلث من فره أن يكمل له عمله فليحسن يملده فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا أحكمت نية حتى باللقمة يأكلها قال سهل ابن عبد الله التذكري ليس على النفس شيء أشق من الإخلاق لأنه ليس لفاقيه شيء نصيف وقال ابن عينة كان من دعاء مطرق ابن عبد الله اللهم إني أستغفرك مما دعمت أني أريد به والخير فقالت قلبي منهما قد علمتها وهذا خالد بن معاذ رحمه الله إذا عظمت حلقته من الطلاب قام خلصة شهرة وزيئة وهذا محمد بن المنكبر يقول كان نفسي أربعين سنة حتى استقامت الأطاع شهرها وهذا أيه التخطيان كان يقوم الليل كله فإذا جاء الصباح رفع صوته كأنه قد من حينه وكان رحمه الله إذا حجث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يستدعو عليه البكاء ويطوي حلقته فكان يشد العمامه فكان يشد العمامه على حيه وعلى حيه ويقول ما اشد التكام ما اشد التكام وهذا عبد الواحد بن زيد يخبرنا في حديث عجيب حصل له ايوب وقد عاهده ان لا يخبر الا اي موت ايوب اذ غار يا اخي الى قال عبد الواحد كنت مع ايوب فعطسنا عطسا شديدا حتى كبل نهلك فقال أيوب تسر علي قلت نعم إلا أن تنوت قال قال عبد الواحد فقمز أيوب برجله على حراء فتفجر منهما فشربت حصار وإس وحملت معي كانت بينهم وبين الله أكار لو أقسم منهم على الله أحد لا أرره إلا لإصلاق منهم وصدقهم مع ربهم سبارك وتعالى وقال أبو حازم لا يحتم عبد في ما بينه وبين ربه إلا أحتم الله ما بينه وبين العباد ولا يعور ما بينه وبين الله إلا أعور الله ما بينه وبين العباد ولمصانعة وجه الواحد أيثر من مصانعة الوجوه كلها خاد جاود ابن أبي هنك وقوم أربعين سنة لا يعلم به أهلا كان له زبكان يأخذ طعامه في الصباح فيتصدق به فإذا جاء الغداء أخذ غداءه فتصدق به فإذا جاء العشاء تعشى معا أهلك أربعين ثلاثا وهم لا يدرون لكيامه وكان رحمه الله يقوم الليلة أكثر من عشرين سنة ولم تعلم به زوجته سبحان الله انظر كيف ربه أنفسهم على الإخلاق حملها على إخفاء الأعمال الصالحة. تهذه زوجته تباجعه وينام معها ومع ذلك يقوم إثنين سنة أو أقل ولم تعلم به وبويانه أي إخفاء للعمل كهذا وأي إصلاح كهذا وأي أسرار كانت بينك وبين الله أين بعض المسلمين اليوم؟ أين بعض المسلمين اليوم الذين حذفوا بجميع أعماله؟ ولا رغما قام ليلة من الذهر لعلم به الأقالب والجيران والأصدقاء ولا تصدق بصدقة أو أهدى هدية أو تبغى بمال أو عقار أو غير ذلك لعلمت الأمة في شرقها وغربها لا لأعجب من هؤلاء أهم أكمل إماما وأقوى إخلاص من هؤلاء الثلاث بحيث أن الثلاث يخصون أعمالهم لضعف إيمانهم وهؤلاء يبزرونها بكمال الإيمان عجبا ثم عجبا أوصلك أيها الغالي إذا أردت أن يشبك الله وأنت مال رضا فما عليك إلا بصدقات مغفية لا تعلم السماء أنت قد كمينك فضلا أن يعلمه الناس وما عليك إلا بركعات إمامها الخسوع وقائدها الإخلاق تركعها في ظلمات الليل بحيث لا يراك إلا الله ولا يعلم بها أحد فلما أبقوا أعمالهم أبقى الله لهم من الأجر ما الله به عليم فلا تعلم نفسهم ما أبقي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون إلا تربية النفس على نفسها له الأعمال وهو أبعد عن الغياء وأكمل لها في وقد كان محمد بن السيرين رحمه الله يضحك في النهار حتى تزمع عينه فإذا جاء الميل قطعه بالبكاء والصلاة ومن خيرنا بكاء منذ النهار بكاء الليل فالإخلاف سبون بين العز وبين ربه لا يعلمه ملكم فيكشده ولا شيطان فيكشده اللهم ارزقنا الإخلاف في أقوالنا وأعمالنا واجعلها صالحة لوجهك فوابا على سنة رسولك آمين يا رب العالمين أقولوا ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكن من كل دنب تستغفره إنه هو الرسول الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي خلق فتسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غتاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عباد الله تلقيكم ونفيك كتاب الله اتقوا الله عباد الله ومن تقوى إخلاق العبودية لله رب العالمين اعلموا أن الإخلاق ينافيه عدة أمور من حب الدنيا والشهرة والشرف والرياء والسمعة والعجب والرياء هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس سيحمد صاحبها فهو يقصد التعظيم والمدح والرهبة أو الرهبة في من رأيه وأما السمعة فهي العمل لأجل إسماع الناس وأما العجب فهو قريم الرياء والعجب أن يعجب الإنسان بعبادته ويرى نفسه بعين الإعجاب وكل هذه من مفزكات الأعمال وهناك أحبة مثالك دقيقة جدا من مثالك الرياء يوقع الشيطان فيها العبد المؤمن من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر سأكثر بعضا منها سأكثر بعضا منها وإلا فالحديث طويل جدا عن الرياء والعز ولكن حك فيه أن أُرِد لك ثلاثةً من تلك المثالث الثقيقة للذياء وهذه المثالث غالبًا ما يقع في الصالحون إلا من رحم الله أما أولها فما ذكره أبو حامد الغزالي حيث قال أثناء ذكره للذياء الخطي قال وأختى من ذلك أن يغتفي العامل بطاعته بحيث لا يريد الإطلاع ولا يصفر بظهور طاعته ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب أن يبدأوه بالسلام وأن يقابلوه بالبشاشة والقوقيه وأن يثنو عليه وأن ينشطوه في قضاء حوائجه وأن يسامحوه في البيع والشراء وأن يوسعوه في المكان فإن قصر فيه مقصر فقل ذلك على قلبه ووجد لذلك السبعادا في نفسه كأنه يتقاضى الاحترام على الطاعة التي يفعلها كأنه يتقاضى احترام على الطاعة التي يعملها أخفاها عن الناس ولكنه أراد, أراد ثابها توقيراً واحتراماً من الناس وذلك أمر يوجد أن يقع في كثير من الناس إجلا من رحم الله أما ثانيها فهو أن يجعل الإخلاق لله وسيلة لا غاية ولا قطة فيجعل الإخلاف وسيلة لأحد المطالب الدنيوية وقد ندها وقد شيخ الإسلام وإذن سينية رحمه الله على تلك الآقة الخفية فكان مما قال رحمه الله حكي أن أداء حامد القزاني بلغه أنه من أخلص لله أربعين يوما تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه قال فأخلصت أربعين يوما فلم يتفجر شيء فأخلصت أربعين يوما فلم يتفجر شيء فذكرت ذلك لبعض الآريين فقال لي إنما أخلصت للحكمة ولم تخلص لله تبارك وتعالى إنما أخلصت لتفجر الحكمة بين يديك وعلى لسانه ولم تخلص لله رب العالمين وهذا مثل الخطيل كما سمحت وقليل من يتفصل له والأمثلة عليه كثيرة من الواقع فتجد بعض يكثر من الأعمال الصالحة في أيام الاختبارات في القيام في قيام النواقل وقيام الليل وتسرة الصلاة والخشوع وقلبه منعقد على أنه إذا أكثر من العبادات فيوطط في اختباره أو سيفوز بوظيفة النار فهذا إنما أخلص للإختبارات والوظيفة وما أخلص لله رب العالمين ومن ذلك أيضا أن يذهب بعض الناس إلى المسجد ناشيا أو يحج كل سنة أو غير ذلك من العبادات التي فيها الرياضة إنما أراد أن ينشف جسمه وما أراد وجه الله تبارك وتعالى قال الحاكب بن رجل رحمه الله فإن خالق نية الجهاد مثلا نية غير الظلاح مثلا اخذ اجرة للخدمة او اخذ شيء من الغنيمة او التجارة نقص بذلك اجر جهاد ولم نقص بالكلية بل اجعل مشيكا وحجثهم جهادة عبادة خالفة لله تعالى وهذه الاشياء تحصل تبعا للاخلاص وهذه الاشياء تحصل تبعا للإخلاص, للاخلاص الذي ينعقد في القلب أما ثالث هذه المثالث الدقيقة وهذا ما أشار إليه الحافظ اذن رحمه الله بقوله فهنا نكتة دقيقة وهي أن الإنسان قد يضم نفسه بين الناس أن الإنسان قد يضم نفسه بين الناس يريد بذلك أن يري الناس أنه متواضع عند نفسه سيرتفع بذلك عندهم ويسكت من عين الله سيرتفع عند الناس ويسكط من عين الله فينزحونه وهو صاقق من عين الله وهذا من دقائق أبواب الرياح وقد ندف عليه السلاة الصالح يأتي أقوامه يوم القيامة بأعمال مثل جبارتها مهضيها يجعلها الله هباء من سورة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل اللهم اجعل عملنا في رباك خالصاً لوجهك الكريم اللهم إنا نعود بك أن يسرش بك شيئا ونحن نعلمه ونستغفر صلّاهم مما لا نعلم اللهم طفّر قلوبنا من الزياء اللهم طفّر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الزياء وألتنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائمة الأعين وما تخطي الصدور اللهم حدّد إلينا الإيمان يبينه في قلوبنا وفي الرجل إلينا الكفرة والكسوطة والأسيان تدعنا يا ربنا من الغاطبين فارينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارينا الباطل باطلا وارزقنا اجتناده اجمع شملنا وحصطنا أصلح ولاك أمورنا انصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين نامنا في ألطاننا أصلح علمتنا ولاك أمورنا اجعل ولايتنا في من خاطر تستقر تبع رضاك يا رب العالمين انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كريمة دينك انصر من نصرهم واخذر من قبلهم قوي عجائمهم واربط على قلوبهم وتبك الأخزام اللهم فك أسران في خلقصين وفي الشيسان وأسران السان والعراء وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم هيئ لهم من أمرهم ركدا وهيئ لهم من أمرهم مرفقا يا رب العالمين اللهم عليك اللهم عليك بأعداء اللتودي من النصارى واليهود الأصليين ومن الشيوعيين والوثنيين والملاكين اللهم اشتد وقتك عليهم إنهم لا يقون عليك يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا ترسلنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وعيساء ذي الفربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يفكركم واذكروه على معنه يجدكم ذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون